اثنان استمع إلى النص ثم قرأه واكتبه في دفترك تعريف المدرسة في مدرستي باب خارجي وباب داخلي بعد الدخول من الباب الخارجي نجد ساحة المدرسة وعند الدخول من الباب الداخلي إلى المدرسة نجد غرفة المدير ومقابل غرفة المدير غرفة نائب المدير وفي يسار غرفة نائب المدير غرفة المعلمين وتحت غرفة المعلمين غرفة المستخدمين وعندما نتجه إلى اليسار نشاهد المختبر ومكتبة المدرسة وخلف المختبر صالة الرياضة وبجانبها المقصف.